فموسى طلب المصاحبه وطلب المصاحبة لنبي الله الخضر بأمر الله سبحانه وتعالى إذ أعلمه أنه هناك من هو أعلم فالتمس العلم منه واخذ العلم منه ذهب موسى منفذاً لأمر الله وطالباً للفضل وللفائد وللعلم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداء أي مما علمت صواباً أرشد به أو مما علمت علماً لا رشد فأستفيد هذا العلم وهذه القصة كما تعلمون فيها تحريض على الرحلة في طلب العلم وهكذا أيضاً في اتباع الفاضل للمفضول طلباً للفضل وأيضاً ذكروا فيها من الأدب ما فيها هو من التواضع للمصحوب وأنه ينبغي للصاحب أن يتواضع المصحوب الذي يستفيد منه فإنه ربما إن لم يتواضع للمصحوب يحرم خير كثير ويحرم خير كثير من العلم فلا يستفيد كما حصل بين أبي سلمة وبين ابن عباس حصلت بينهم نفرة فحرم أبو سلمة علم ابن عباس وندمه هذا من ما يذكر في فوائد هذه الرحلة العظيمة ففيها الحث على الأدب والتواضع المصحوب حتى يستفيد منه هذا موسى انظر إلى خطابه وإلى أدبه الجمب مع من هو دونه في الفضل فموسى من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام والخضر مختلف فيه هل هو نبي أو ولي وموسى ليس ثم أحد يقول هو ولي وليس بنبي وينفي عنه نبو ويقفر بالله سبحانه وتعالى خلاف الخضر لو قال الشخص ما هو نبي إنما هو ولي هذه مسألة خلافية بين العلماء فيه وأما موسى فقطعا أنه من الأنبياء بل من أولي العزم وأفضل الأنبياء من هؤلاء الذين قد حازوا الفضيلة والأنبياء يتفاضلون وهو يلتمس من الخضر أن يأذن له بالمصاحبة فقال له الخضر لما يعلم أنه عنده علم من الله سبحانه لا يصبر عليه موسى ربما فهو علم خلاف ما يظهر وخلاف ما علم موسى من علوم الشرع المعلومة قال له ربما ما استطيع أن تصبر إذا صحبتني ومشيت معي فهناك أشياء لا استطيع الصبر عليها قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكل الجمل المعنونة بقال كما يقول بعض العلماء كلها مستأنفة جمل استئنافية كما ذكر أهل اللغة لأنها جوابات على السؤالات ومقدرة أيضا كل واحدة بما بعدها يعني جواب لما تقدم فهي جمل مستأنفة كل ما عنو بقال هنا فهو كلام مستأنف جملة مستأنفة لأنها جوابات على السؤالات مقدرة وكل واحد ينشأ السؤال عنها مما قبلها الذي تقدم فالخضر يقول قال إنك لن تستطيع معي صبرا أي يا موسى إذا صحبتني لن تستطيع معي صبرا على صليعي الذي سترى. خلاف ما يظهر لك لأنك سترى ما لا تقدر عليه أي ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك فأنت سترى ظاهر منكرة سفينة ستخرق وتقلع ألواحها ولد سيقتل غلام سيقتل والجدار سيبنى دون أجره مع أنهم مضيهوك هذه أمور ربما ما تستطيع أن تصبر ولا تقدر أن تصبر عليها خلاف الظواهر والظاهرها أنها منكر وباقنها غير الذي أنت تعلمه كيف ستصبر يا موسى على هذا فلذلك عقب ذلك بقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة فلعادة الناس أنه يريد أن يسأل عن شيء غريب يسأل عنه ليش كذا ولماذا كذا إلى آخرة فبعد أن قال له إنك لن تستطيع معي صبرا عقب الكلام بقوله وكيف تصبر لأنه سيرى العجائب وسيرى ظواهر ما يعهدها وله أيضا في شريعته ما أمر بها فكيف هذا قتل غلام حرام في الشريعة كما هو معلوم وهكذا إفساد مال في الظاهر سفينة إفساد مال في الظاهر هذا لا يصرح فسيسأل ولا شك فلذلك قالوا كيف تصبر؟ على ما لم تحط به خبر علما ما عنده خبر فيه فلا استطيع الصبر يا موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا طلبا فضيلا ستجدني بإذن الله صابع على ما أرى وهذا عزم منه قبل أن يوجد شيء الذي امتحن به عليه الصلاة والسلام أنه عازم على الصبر وجعل الأمر المشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهذا الذي ينبغي فأولى الأنبياء يقولون ما يقولون مع أنهم يريدون هذا الفعل لكن يعلقون بالمشيئة لأنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله ولا شيء يستطيعون نصول إليه إلا بمراد الله مشيئة الله فقول ستجدني هذا عزم منه عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد الشيء الممتحن به والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر فلذلك ما صبر موسى بعد ذلك وما حصل لكنه عزم على أنه يصبر ففرق بين العزم وبين الوجود فهو عزم على الصبر عليه الصلاة والسلام وجود الصبر شيء آخر فقد يوجد شيء الذي عزمت على فعله وقد لا يوجد فموسى من هذا الباب ستجدني إن شاء الله صابرة هذا قبل أن يمتحن بذلك الشيء الغريب عليه الصلاة والسلام فعزم على أنه يصبر ولا تلازم بين هذا وذاك فالعزم شيء كما يقولها العلم ووجود الصبر شيء آخر فلذلك ما صبر عليه الصلاة والسلام حين وقع الأمر خلاف المعلوم ما صبر عليه مع أنه عزم على أنه يصبر لكن هذا شيء لله سبحانه وتعالى فلذلك قال إن شاء الله قال ستجدني إن شاء الله ولم يخلف الوعد عليه الصلاة والسلام وإنما عزم على الفعل وما تيسر له وما استطاع أن يصبر على ما وعد أنه سيصبر عليه لأنه وجد فيه شيء من الثقل فبادر بالأسئلة عنه فلا تلازم بين هذا وهذا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وهذا من الأدب الجم مع من يستفاد منه ولا أعصي لك أمرا من الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى ومن الأمور الشرعية فلا أعصنك أمره وليس من باب كن بين يدي المعلم كالميت بين يدي الغاسل فهذا مو صحيح ولكن في الأمور المشروعة التي ترضي الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي العصيان فيها وهكذا في أمور الطلب والعلم فينبغي الصبر والاستفادة وعدم المعارضة على كل شيء فهذا ليس من الأدب المعارضة ليس من الأدب فموسى وعد بالصبر لكن رأى أموراً منكرة في الظاهر فسأل عنها كيف هذا هو نبي وهم تعرفون ذروة الصالحين في إنكار المنكرات ولا يصبرون عن المنكر يرى منكر لا يستطيع أن يغيره ويصبر فهو يرى لهذه منكرة خلاف الظاهر كيف تقتل كيف إذن تفسد سفينة فلذلك سأل عن هذه الأشياء وبادر بالأسئلة مع أنه وعد بالصبر قال, قال وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قال فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي ما هي قال هذه الجملة التي بعدها مستأنفة كل الجملة المعنونة بقاله مستأنفة جوابات على السؤالات مقدرة قال, قال فإن فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أي لا تسأل عن شيء من الأشياء حتى أنا بعد ذلك أخبرك أما أنت لا تبادر يا موسى بشيء من الأسئلة أنا سأخبرك بعد أن ننتهي من الأمر الذي ذهبنا من أجله سأخبرك بهذا العلم الذي ليس عندك فلا تستعجل في السؤال ولكن كما سمعت رأى أمور غريبة لا يصبر عليها فما صبر عليها عليه الصلاة والسلام فابتدأ بالأسئلة مع أنه قد بدأ في كلامه ستجدني إن شاء الله صابراً فالخضر يقول له لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا أخبرك بهذه الأشياء التي ترى من الغرائب فيها أنا الذي سأبدأك بعد ذلك أنت لا تبدأ فلذلك الناس صلى الله رحم الله موسى لو صبر يعني سنستفيد خيرا كثيرا من هذه العجائب ولله الأمر من قبل ومن بعد لكن ما في مانع أن يستعمل الشخص لو فإن تفتح عمل الشيطان في غير مثل هذه السياقات قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق ذهب موسى والخضر أمعهم يوشع لكن لم يذكر هنا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها أول واحد هذه وهو أنه اقتلع لوحا أو لوحيني أو خرقها في جدارها الله أعلم فأن أشهر أنه اقتلع نوحين وهكذا قيل لوح من أنواحها وقيل اخترق جدار لها حتى لا تغرب تماما جعل شيء من فجوات فيها من أجل تمر على ذلك الملك الذي سيأتي ذكره أنه يأخذ كل سفينة غصبة فهو جعل فيها هذا العيب حتى لا تأخذ على المساكين أولئك الذين يعملون في البحر فخرق السفينة واقتلع لوحاً من ألواحها حتى لا تكون صالحة فإلا ذاك لا يأخذ كل سفينة وإنما يأخذ الصالحة من السفن وسيئت الكلام عن هذا إن شاء الله قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراه شيء عظيم يا خضر جئت شيئاً إمرأة شيئاً عظيماً تفسد سفينة على الناس ولم يأخذوا علينا النوال واركبونا من غير مقابل ونحن نفسد أموالهم هذا ليس باب رد الجميل لقد جئت شيئاً إمرأة أي جئت شيئاً عظيماً منكراً يقال أمر الأمر إذا كبروا عظمة والإسم منه إمر يقال أمر الأمر وكما جاء أنه أمر أمر أبي بن أبي كبشة حتى صار أي عظم أمره حتى صار هذا يخافه رقل فنعم فقوله إمر أي عظيما منكرا يقال امر الأمر أي كبر وعظم والاسم من الفعل هذا امر. أي شيء عظيم أتيت وقال أبو عبيدة الإمر الداهي العظيم لقد جئت شيئا إمر داهي عظيم أتيتها وقيل الإمر العجب هذه أقوال في الامر العجب وايضا كان الأمر امرا عظيما المنكر وهاك الداهيه العظيمه لقد جاءت شيئا امرا قال المفسر رحمه الله الحاصل فيها غرائب وعجائب هذه القصه قصه عظيمه والله ولذلك نسعى ودى اننا تستمر جميله جدا حتى نسمع من الغرائب والعجائب تطيب انفسنا بهذا العلم العظيم الذي عند الخضر ونسى عند نبي عند نبي الله موسى فإنه علم خالف الظاهر وهو علم وحي وليس من قبل الإلهام فلا يجوز للملهم أن يقتل يقول أنا ملهم فيقتل غلام هذا ما يجوز حرام لو كان عندك ما عندك فلو كان علم الإلهام ما قدم خضر على قتل نفس زاكية وزكية فإنه لا يصلح لأصحاب علم الإلهام أنهم يقتلون الأنفس ويقولون ألهمنا أننا نقتل نفس هذا لا يكون بإذن الله سبحانه وتعالى ما هو بإلهامك فالخضر نبي ولو كان وليل ما جاز له أن يقتل نفساً زكية بالإلهام هذا وإنما هو عن طريق الوحي علمه عن طريق الوحي قال رحمه الله فلما قال له موسى هل أتبعك فلما هكذا مواصر لما تقدم وعلمناه من لدنا علما فلما قال له موسى هل أتبعك هل أتبعك يقول جئتك لأتبعك وأصحبك على أن تعلمني مما علمت رشداء قال أبقر أبو عمر يعقوب رشداء قراءة سمعية رشداء ورشداء بمعنى واحد صوابا كما سيأتي قال أبو عمرو يعقوب رشدا بفتح الراو الشين وقال الآخرون بضم الراو السكون الشين أي صوابا وقيل علما ترشدني به وهو صواب أيضا هذا الكلام كله صواب سأقولنا صوابا أرشد به أو علما ترشدني به أو علما دارشده أسترشد به وأنتفع به وأستفيد منه وأنا ما جئت وقطعت هذه المسافات الطوال وهذه الشقة البعيدة إلا من أجل هذا المعنى سأصبر أريد أن أستفيد منك والشخص ينبغي إذا رحل من بلده أنه يصبر حتى يستفيد ويحصل على فائدة أما يجلس السبوع ويتنقل السبوع الثاني فكان ثالث ورابع وخامس ضاع العمر وضاعت الأوقات ورجع إلى بلده بخف بيحنين هذا والله ما يليق بطالب العن الشخص إذا رحل هل قال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداء ستجدني إن شاء الله صابرا ويصبر الشخص أنت ما ترى غرائب ما تستطيع أن تصبر عليها ترى أشياء لا تخالف المعقول ولا أيضا كذلك تخالف شرع الله بل هي من شرع الله سبحانه وتعالى أما هذه أمور غريبة ويصبر الطالب الذي قد رحل من مكان بعيد يصبر حتى يستفيد أما التنقلات هذه متعبة فإذا حصر على خير وأراد أن ينتقل مع ذلك جيد أما هو بادي من مكان إلى مكان وربما يجد بعض الأمكنة العلوم للباديين أوفر من غيرها ويلهب تنقل فإذا استفدت بعد ذلك انتقل من مكان إلى مكان وتستفيد بإذن الله ترحل ترى هناك علما ليس موجودا هنا في الأجل الفائدة هذا ما فيه شيء حتى تنفع الأمة قال وقيل علما ترشدني به وفي بعض الاخبار أنه لما قال له موسى هذا قال له الخضر كفى بالتوراة علما وببني إسرائيل شغلا فقال له موسى ولأشك التوراة كانت أعظم الكتب في ذلك الوقت التي أنزلت على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وما الإنجيل له متفرع عنها في الغالب كثير من الأحكام في الإنجيل موجودة في التوراة فهو كتاب عظيم التوراة هذا التوراة والإنجيل والقرآن من أعظم الكتب التي أنزلت على الأنبياء ذلك ذكرها في القرآن ذكر عظيم لها وكلها من عند الله لكن هذه الكتب تتفاضل المنزل على الأنبياء فأفضلها القرآن قال الخضر وفي بعض الأخبار أنه لما قال له موسى هذا قال له الخضر كفى بالتوراة علما وببني إسرائيل شغله وكم عانوا عالج بني إسرائيل كم عالجهم عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى فقد أودي بأكثر من هذا الصبر عالجهم وعالجهم صبر عليهم صبرا عظيما عليه الصلاة والسلام لذلك ضرب مثلا هنا في الصبر قال فقال له موسى إن الله أمرني بهذا فحينئذ قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وإنما قال ذلك لأنه علم أنه يرى أمورا منكرا ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا عن المنكرات أي والله لا يجوز للأنبياء أن يصبروا عن المنكرات ولا لغيرهم أيضا ممن يدخل تحت قوله من رأى منكم منكرا فليغيره من استطاع أن ينكر واجب عليه أن ينكر ولا يخرج عن الإنكار ابدا على المراحل المذكورة في الحديث بيده بلسانه بقلبه وذلك أضعف الإيمان وإنما يضره أنه يرضى بالمنكر وهو يستطيع إنكاره يرضى به فلا أحد يسوغ له أنه يترك هذه العباده العظيمه انكار المنكرات فمن استطاع إنكارها من استطاع انكارها انكرها نظاما على المراحل التي ذكرت وسفيان الثوري يقول اني لا ارى المنكر فلا استطيع أن اغيره فابون دمن لا يناها الا الله لا كيف لا نرى المنكرات الان الموجوده لعلهم يسعقون يصعقون ما هو يبونه يعيش سيصعق لا وراء بعض الحوال الموجودة السيالة وراء بعد الناس عن الخير عن الصلاة عن عبادة الله سبحانه راء الله واللعب والضياع وعدم مبالاة بالدين وهوان الدين على الناس والاستبدال والاستبدال بالقوانين وغير ذلك من الأشياء وتنحية حدود رب العالمين والله أنه شيء يؤلم لكن عندنا ضعف في إيماننا وإلا شيء عظيم عظيم جدا. تنحية شريعة أمر مهو سهل شريعة كلها ما نريدها بعض بعض الملدان ما تريدها أبدا تريد للتقنين هذا الذي يأتي من فرنسا ويأتي من أمريكا ويأتي من دول كفر وهذه الشريعة ما نريدها ما تصلح للزمان هذا ما تواقب هذا الزمان هذا شيء والله أنه مخيف جدا ولكن كما قال السيد لا أحد أصفر من الله يدعون له الولد وهو يرزقه ويعافيهم وإن هذا أمر مخيف قال قال شريعة نحاها لا هذا شيء عجيب قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا إنما استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر وهذا اللائق وهذا أدب من الأداب التي ينبغي للمسلم أن يسلكها ويلتزمها إن شاء الله للعمل المستقبل فلا يترك هذه الكلمة أحدنا يا أخوان لا يتركها في كلمة وفيدة ويكفيك النساء صلى الله قال في سليمان لكان دركا لحاجته ونحن ما حوجنا إلى أن نستفيد ونحفظ ونتعلم إن شاء الله سأدخل الدرس الفلاني سأستفيد فيه إن شاء الله سأجتهد ان شاء الله حتى تعاني ولا تعتمد على نفسك وتثق بنفسك هؤلاء أنبياء ستجدني إن شاء الله صابرا ولم يعتمد على نفسه مع أن نعازم على هذا قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا. إنما استثنا لأنه لم يثق من نفسه بالصبر ولا أعصي لك أمرا هذه نتيجة الصبر أنه لا يعصي شخص يصبر ولا أعصي لك أمرا أي لا أخالفك فيما تأمر قال فإن اتبعتني أي فإن صحبتني ولم يقل تبعني ولكن جعل الاختيار إليه هذا كلام جميل لم يقل تبعني يالله بسم الله لا فإن اتبعتني جعل الاختيار إن أحببت امشي معي ولكن أنا اشترق عليك بعض الأشياء فإن صحبتني ولم يقول اتبعني ولكن جعل الاختيار إليه إلا أنه شرط عليه شرطا فقال فلا تسألني قرى أبو جعفر ونافع وابن عامر بفتح اللام بفتح اللام تشديد النون لا تسألني قالوا الآخرون بسكون اللام وتخفيف النون تسألني كما هو موجود عن شيء وشيء نكرة كما ترى في السياق النهي وهو شبه النفي فتفيد العموم قالوا الآخرون بسكون اللام وتخفيف النون عن شيء أعلمه مما تنكره ولا تعترض عليه حتى أحدث لك منه ذكرى أي حتى أبتدئ لك بذكره فأبين لك شأنه فانطلقا يمشيان على الساحل يطنبان سفينة يركبانها فوجد سفينة فرقباها فقال أهل السفينة هؤلاء نصوص وأمروهم بالخروج الله أعلم الله أعلم بهذا والذي ما يعرفك يجهلك كما هو معلوم في المثل فربما يظنك مجرم من المجرمين وأنت رجل صالح وخير من أخيار فيرتاب منك وربما لا يدخلك البيت وأنت في البرد الشديد وعلى سفر وتعب تمر ببعض الدور ارتابون منك وإشبعوا هذا في بلدنا وإشبعوا أنت رجل ما أنت حول هذا أحفظ عليه من أنفسهم تحافظ عليهم ربما من أنفسهم ولا تريد الضر به أحد من أهل الإسلام وهم يرتابون منك ويخافون منك والذي لا يعرفك يجهلك ولا يقدرك أيضا تما يقدر كل من يعرفك فقال أهل السفينة هؤلاء لصوص وأمروهما بالخروج فقال صاحب النبيان بس ما يعرفه معذرون وإلا من قالها مع العلم كفر من قال عن موسى لص كفر مع علمه بأنه نبي والله أن هذا أمر خطير جدا لكن ما يعرف نبي الله موسى ولا نبي الله الخضر فقال صاحب السفينة ما هم بالنصوص ولكنني أرى وجوه الأنبياء وهذا فيه نكاره وغرابه مع ما تقدم أنهم عرفوا الخضر حديث الصحيحين أو الصحيح حديث العباس انهم عرفوا الخضر وركبوه من غير نوال هذا الكلام ما هو صحيح فانه يعارض ما في الصحيح وانهم عرفوهم مع... يعني عرفوا الخضر فاركبوه من غير نوال اما انهم قالوا ما نعرفو خرجوهم هذا فيه نظر تقدم حديث من عباس ولكنني ارى وجوه الانبياء وروين عن أبي بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر هذا هو فعرفوا الخضر حملوهم الحديث تقدم معنى ثابت مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول فلما لججوا البحر أخذ الخضر فأساً فخرق لوحاً من السفينة فذلك قوله حتى إذا ركبا خرقها قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها قرى حمزة ولكساي ليغرق أهلها بالياء, ليغرق بالياء وفتحها وفتح الراء أهلها بالرفع على النزوم أهلها بالرفع على النزوم يشند فاعل يعني فاعل لي تغرق نعم ني يغرق اهلها فاعل هذه القراءه قرات حمزه قراءه الاخوين حمزه والاصائي اهلها فاعل واما لتغرق فاهلها بالنصب مفعول به يعني النزوم هذا انه سيغرق الاهل اذا خرجت سيحصل هذا انهم سيغرقون أهلها بالرفع على النزوم هذا لازمنا شك أنها إذا خرغت هذا الأصل وغرى الآخرون بالتاء ورفعها طيب بالتاء ورفعها وكسر الراء طيب بالتاء مضمومة ورفعها وكسر الراء لتقرق هذه القراءة التي عندنا فقوله ورفعها هذا تجوز وإنما يقال بضمها فإن الرفع علامة عراب، هذه علامة بناء، التاء فيها ضمة، وليست معربة، وإنما عليها ضمة، فلا يقال أنها مرفوعة، ولكن هذا تجوز من الإمام رحمه الله لتغلق برفع التاء، وإنما يقال بضم التاء في العبارة التي هي أدق، لكن هذا يستعملون، فيجعلون علامة العراب مع المبنيات، قال وقر الآخرون بالتاء ورفعها أي وضمها وكسر الراء أهلها بالنصب على أن الفعل للخضر قوله تعالى لقد جئت شيئاً إمراً أي منكراً والإمر في كلام العرب الداهية وأصله كل شيء شديد كثير يقال أمير القوم إذا كثروا واشتد أمرهم وقال القتيب إمرا أي عجبا تقدم الكلام على ذلك وأن العرب تقول الأمر الأمر كبرة وعظمة قال فإذا حديث لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهم إلى اتباعه أورده ابن كثير في التفسير ولم يعزني أحد ولم أجده في أي كتب الحديث التي بين يدي وسألت عنه الألباني رحمه الله يرحمه الله هاتفيا فقال إن زيادة عيسى منكرة لا أصل لها قاله علوي بن عبدالقادر السقاف في تخريج حديث وأثار ظلال القرآن ما يحتاج ظلال القرآن إلا أن يحرق ولا يحتاج أن تخرج حديث لكن الرجل أيضاً هو في ما فيه علم بن القادر سقاه ولضلال القرآن حققت النور أما أنه يحقق وهذا شاد به وفيه ما فيه من الخطل وأن نقرر بالناس بهذه التحقيقات على ضلال القرآن كتب أهل الضلال ليست أهلاً للتحقيق وإنما هي أهل للتحريق الشاهد سفدنا الفائدة هذا من الشيخ الألباني أن هذا الرجل هاتف الألباني عن زيادة عيسى وقال لا أصل لها منكره لا أصل لها فيكتب هناك فيما تقدم معنا أن زيادة عيسى يقول العلام الألباني منكره لا أصل لها إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله الله